ايها الافاضل محاضرتنا في هذه الليله عن وصيه عظيمه من وصايا ربنا لعباده بها السعاده في الدنيا والاخره وهي عنوان التوفيق والبركه في العمر وفي المال والسكينه والخير أن اشكر لي ولوالديك وقد قال الله عز وجل مبينا سبب هذا الشكر ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عاميه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن هذا بيان لسبب هذه الوصية وهنا على وهن أي ضعفا بعد ضعف فالمرأة كلما تقدم بها الحمل وكبر الولد في بطنها ازدادت المشقة عليها وفصاله في عامين أي تربيته وارضاعه بعد وضعه في عامين كما قال ربنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال ابن كثير وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما رباياني صغيرا ولهذا قال انشكر لي ولوالديك والديك الي المصير فالجزاء يكون عندما يصير الناس الى الله ان احسنوا فسيجازيهم الاحسان وان اساءوا فقد اساءوا الى انفسهم ولذلك عقب ذلك ربنا بقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لأنك لا تعمل لأجلهما إنما تعمل لله وترجو ما عند الله ولذلك إن اجتهد وبذل كل ما يستطيعان في ردك عن دينك الحق وضمك إلى دينهما الكفر فلا تطعهما في متابعتهما على دينهما والكفر بالله ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا تشمل كل خير وكل إحسان فلا يمنعك هذه المجاهده الى الكفر بان تترك حقهم وان تسيء اليهم بل عليك ان تصاحبهما في الدنيا معروفا وذكر الدنيا للتقليل من المدة فالدنيا مهما طالت فهي قصيره والصحبه يسيره والانسان لا بد ان يتصبر ان كان ابواه على الضلال والكفر والشرك او على السوء والفساد وهم يدعوانه الى هذا فعليه ان يعاملهما بالمعروف وصاحبهما في الدنيا مده بقائهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب إليه انظر الى القدوات العليا من الانبياء والرسل والصالحين كيف سيرتهم في هذا؟ فاتبع سبيلهم ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أنشكر لي ولوالديك شكر الله القيام بعبادته وأداء حقوقه وشكر الوالدين يكون ببرهما والإحسان إليهما والتواضع وخفض الجناح لهما وإكرامهما وترك الإساءة لهما أن يشكر لي ولوالديك هذا ربط لعظم الحقوق ربط لعظم الحقوق وقد جاء هذا الرب في أحاديث عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل قوله صلى الله عليه وسلم طاعه الله طاعه الوالد ومعصيه الله معصيه الوالد وقال عليه الصلاه والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما فالبر رضا من الرب وجنه وسعاده وتوفيق ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام الوالد اوسط ابواب الجنه يعني أخير وأفضل ما تدخل به الجنة من الأبواب باب الوالدين الوالد اوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه بل جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وسمعت فيها صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن نعمان كذلكم البر, كذلكم البر وكان حارثة من أبر الناس بأمه كذلكم البر أي هذا جزاؤه فمثل تلك الدرجة إنما تنال بسبب البر فالبر باب من أبواب الجنة ودرجة من درجاتها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه هذا دعاء عليه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم وهذا فيه دلاله ان دخول الجنه ينال, ينال بادنى سبب من البر فمن ادرك ابويه عند الكبر فبرهما عند حاجتهما اليه فقد تسبب في دخول الجنه من هذا الباب فرضا الله وطاعته في طاعه الوالد ثم البر سبب للمغفره وتكفير السيئات والذنوب مهما عظمت فعن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها رواه الترمذي وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امراه فابت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه فقال له ابن عباس امك حيه قال لا قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت قال عطافا ذهبت فسالت ابن عباس لما سالته عن حياه امه فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة وعن طيلس بن مياس قال كنت مع النجدات وهي طائفه من طوائف الخوارج قال فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا فقال لابن عمر اتفرق النار وتحب ان تدخل الجنه قلت اي والله قال حي والدك قلت عندي امي قال فوالله لو النت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه مجتنبت الكبائر وبر الوالدين اي الافاضل فرض عين بالاجماع على كل احد والام لها ثلاثه أرباح البر كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امه قال, قال, قال, قال, قال ثم من قال ثم ابوك وفي روايه اتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تامرني قال بر امك ثم عاد فقال بر امك ثم عاد فقال بر امك ثم, ثم عاد الرابع فقال بر اباك ثم بر الوالدين جهاد بل من أعظم الجهات فعن عبد الله بن عمر قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهات فقال حي الوالدات قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي رواية أقبل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى فقال هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما هنا الرسول يأمره بتركيز مصاحبة من ولزوم مصاحبة من يأمره بتلك مصاحبته عليه الصلاة والسلام وهي أعظم شرف وعلى مرتبه يأمره بترك ان يصاحبه ليصاحب والديه قال ارجع الى والديك فاحسن صحبتهما وعن ابي سعيد الخدري ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي قال هل أذن لك؟ قال لا قال فرجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما الجهاد مع الرسول ما حكمه هل في شائبة؟ هل في شبهة؟ هل يحتمل أن يكون فتنة؟ كلا جهاد حق مع ذلك يأتيه رجل من اليمن يقطع المسافات يأتيه ليجاهد معه وهو صادق مخلص لا يريد إلا وجه الله عز وجل فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك أحد باليمن؟ قال نعم أبواي قال هل أذنى لك؟ قال لا قال فرج إليهما فاستأذنهما فإن أذنى لك فجاهد وإلا فبرهما وعن معاوية بن جاهم السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك حيه امك قلت نعم قال ارجع اليها فبرها ثم جئته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الاخر قال ويحك أمك حية قلت نعم قال فرجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله انني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره قال ويحك احيه امك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك الزم رجلها فثم الجنه وعن عبد الله ابن عمرو قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اريد الجهاد معك ابتغي وجه الله والدار الاخره ولقد اتيت وان والدي لا يبكيان لماذا على ماذا يدل هذا؟ يدل على صدقه في نيته وعلى عظم تضحيته. قال إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وإني أتيت وان والدي لا يبكيان. قال فرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وهذا يدل على أن بر الوالدين آكد من الجهاد ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل لا يجوز له الجهاد وأبواه كارهان أو أحدهما قال ابن عبد البر في التمهيد لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أوحدهما وكثير من الشباب ممن يفتن بالأفكار المضلة لا يبالي يذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن أنه ذاهب للجهاد ثم يتلقفه من دعاه في السر وبالطرق الملتوية وغذاه بالفتن يتلقاه بشبه أخرى هدو النبي واضح يأتيه الرجل هل استأذنت أبويك؟ قال لا قال ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد والا فبرهما هل أوضح من هذا؟ يأتيه يأتيهم الشاب يسلم نفسه لهم ويأخذون جوازه ثم يقولون له لا عليك من بر والديك وإن لم يأذن لك كيف يقولان أنت مجاهد وأنت تريد الشهادة فإذا قمت بتفجير نفسك في الناس نلت الشهادة وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين فما عليك إلا أن تستشهد ثم يغفر لك عقوق والدك لأن هذا ذنب وهذا من انتكاسهم وجهلهم وتطاولهم على الدين والشرع وعيضا بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أجمع العلماء على أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب مما يتعلق بحق الله اما حقوق الناس فلا تسقطها الشهاده مهما قلت الدين ما حكمه مباح انا محتاج مال اخر من اخي اعطني ألف درهم دين سارد عليك اخر الشهر ما حكمه المباح اذا لا يغفر فكيف المحرم وعقوق الوالدين يغفر من اين اتيتم بهذا اعظم الحقوق بعد حقوق الله حقوق من حقوق الوالدين فإذا كان الدين هو حقوق الناس لا يغفر فحقوق والدين من باب أولى ثم أيها الأغرار من جزم لكم أن فعلكم شهادة وأنكم في جهاد حق ولستم في فتنة الجهاد له شروط لابد أن تكون رايته واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتله جاهليه تذهب لطوائف لا تدري اين راسها ومن يديرها ولا تدري ما وجهتها هذي رايح عميه ثم الجهاد لابد له من امير ظاهر ولذلك قال الله عز وجل ابن اسرائيل اذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فالقتال لا بد له من ملك لا بد له من راس لا بد له من امير والا قتال فتنه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الامام جنة يقاتل من ورائه يفتات عليه ويقاتل دونه وقال عليه الصلاه والسلام واذا استنفرتم فانفروا من يسلم في الناس الجهاد؟ قال ابن القدامى امر الجهاد موكول الى الائمه وعلى الرعي ان تطيعهم في ذلك لذلك قال الله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه الامور العظيمه لا بد لها من رايه لا بد لها من امام ثم لا بد ان يكون هذا جهاد حق على سنه الشهادة أمر عظيم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بل في غزوة فجاء سهم فأصاب غلاما له في الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا له هنيئا له الشهادة في الغزو ومع الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا له هنيئا له الشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر قبل أن تخصم الغنائم تشتعل عليه نارا وإذا كان عمر يقول لا تقول لمن قتل في مغازيكم شهيدا لعله قد اوقر دبته فكيف يجزمون للشاب الغر أنه انقتر نفسه سيصبح شهيدا ثم من اجاز لهم هذه الافعال واين راسهم في العلم يقتل نفسه وينتحر ويضر المسلمين ثم يظن انه في جهاد فالنبي عليه الصلاه والسلام هديه ان يرد الناس الى طاعه ابويهم والانسان ايها الافاضل لن يستطيع احد ان يخرج من احسان والديه وان يوفيهما حقهما مهما فعل ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه هل مر عليكم هذا؟ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حال واحد فقط ولم يذكر أهل السير والتواريخ انها حدثت فمعنى الحديث أنه لا يجزي ولد والده أبدا ولذلك عن أبي بردة قال سمعت أبي أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو ينشد اني لها بعيرها المذلل ان اذعرت ركابها لم أذعر يعني انا لها اولى من البعير الذي يحملها من شده تحمله لأمه وصبره البعير اذا اذعرت ورأت وحشا او شيئا قد تنفر وقد يسقط من فوقها أما هو يقول عن نفسه إني لها بعيرها المذلل إن اذعرت ركابها لم أذعر يعني هو أولى وأحسن لها من الدابة ويطوف بها حول الكعبة فالتفت لابن عمر فقال أتراني جزيتها فقال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة. أي ولا بزفرة واحدة عند الولادة. المرأة تموت ثم تحيا عند الولادة. وكلكم فعلت بكم أمهاتكم هكذا. فمهما عملتم، فأنتم مقصرون. فكيف يفجع الولد أمه وأباه؟ ويذهب إلى مواطن الفتن ثم لما يستسلم إلى الأمر ولا يجد له مناصا للفراغ يتصل يقول أنا في المكان الفلاني ذهبت إلى كذا ولا كذا أو يستخبرون من جهات مسؤولة يفر إلى الفتن ثم يقتلهم وهم أحياء يقول الترطشي رحمه الله لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه أم تهيج بوجهه حيرانة واب يسح الدمع من آماقه يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في افاقه ولبدل الخلق الابي بعطفه وجزاهما بالعذب من اخلاقه ثم بر والدينا والافاضل سبب لتفريج الكرب وازاله المصائب وسبب لاجابه الدعوات فالبار دعاه مستجاب واذا نزلت به كربه يوشك الله ان يعجل له بفرج بسبب بره بابويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه رهط ممن كان قبلكم حتى اووا الى غار فدخلوا فانحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وفي رواية عند البخاري فبينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخره فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض نزل المطر ووقع الحجر وعفى الاثر ولا يعلم بمكانكم الا الله عز وجل الاثار اختفت لكثره الامطار ثم الصخره اطبقت على فم الغار فلن يشك احد ان تحت هذه الصخره حفره وغار لن يشك الاسباب الدنيويه انقطعت عن الناس فاسالوا الله باوثق اعمالكم لعله يفرجها عنكم واجعل نفسك احد هؤلاء الثلاثه فقال احدهما اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا وفي روايه كان لي ابوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري وكنت ارعى لهما بالنهار واروح عليهما بالليل يعني يرعى لابوي الغنم ليست له ولي صبية صغار وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا اي لا اقدم في تقديم العشاء والحليب عليهما أحدا أبدا قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام. الغنم ليست له لأبيه ولكن ابتعد يبتغي المراعي نصحا لأبيه واهتماما بمصالح أبيه فنأى بي طلب الشجر يوما ابتعد فلم اريح عليهما حتى ناما فجئت فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فوقفت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما والصبيات يتضاغون عند قدمي يعني الاطفال الصغار يبكون من شده الجوع فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فقمت والقدح على يدي لم يجلس إنما قام ثم هو من الفجر طلوع الشمس يخرج وعاد متأخرا ولم يسترح بالنهار هذه عادة رعاة الغنم ثم قام قائما والقدح على يده طول الليل. وعنده صبي صغار يتضغون عند قدمه من يتحمل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعقن والديك وأن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك كيف يطيب لمسلم أن يأخذ أبوي إلى دار المسنين وهو في صحة وعافية لأن المرأة أمرته ولا تضيق, تضيق أن يكون معه أحد دور المسنين ما جعلت في بلاد المسلمين لمن عنده أولاد جعلت لمن قطع من الأقارب والأرحام ممن لا يقوم على رعايته أما عنده أولاد ثم يلقى في دور المسنين وقد تمضي السنين ولا يزار ولا يعات هذا من الكبائر من الحرمان العظيم قال حتى بزغ الفجر فاستيقظا فشربا غبوخهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال فزال ثلث الحجر ثم الثاني توسل بعفته وذكر أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء فرودا عن نفسها فابت حتى مرت بها عام سنة قحت وألجأتها الضرورة فراودها عن نفسها قال فأبت إلا أن أتيها بعشرين ومئة دينار ولم تكن عندي فجهدت حتى جمعتها لها فأتيتها فلما جلست منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فتركتها وتركت الذهب لها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا فرجة فزال ثلثاء الحجر غير أنهم لا يستطيعون الخروج ثم قال الآخر اللهم إني كنت استاجرت أجراء فاعطيت كل واحد منهم أجرته إلا أحدهم سخط أجره, أجره فلم يأخذه وفي رواية أنه استأجر أجراء على فرق من, من ارز في اليوم، فجاء رجل من وسط النهار فعمل ما عمل أولئك من أول النهار إلى آخره فأعطاه كما أعطاه فقال احدهم عملنا من أول النهار إلى آخره أعطيتنا فرقا وهذا عمل من نصفه إلى آخره أعطيته فرقا فقال ما لي أفعل به ما اشاء هل ظلمتك هل أنقصت من حقك شيء قال لا فسقط حقه ثم مضى قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ونميته ثم اشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا حتى امتلأ منه الوادي فجأني بعد مدة فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي قلت كل ما ترى في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم ورقي كله لك قال يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي قال إني لا استهزئ بك فأخذه فاستاقه كله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانزاح الحجر وخرجوا يمشون هؤلاء ليس علماء رجال ممن سبق اجعل نفسك أحد الثلاثة بماذا كنت ستدعو هل عندك من خبيئة تنجيك من الكرب أم لا؟ فتش في نفسك ينبغي للإنسان أن يتخذ شيئا خبيئة من عمل صالح إذا ضاقت به الأمور يتوسل الى الله بها ليفرج عنه الكرب ثم البر سبب لإجابة الدعاء كما في الحديث المتقدم وهناك حديث خاص عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من امدادي من مراد ثم من قرن قال نعم قال كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والده قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أويس بن عامر مع امداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فقال له عمر استغفر لي فاستغفر لعمر. من يطلب؟ الثاني في الأمة بعد الصديق الفاروق عمر يسأل من هذا الرجل البار أن يستغفر له له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لأبره قال أصبغ ابن زيد إنما منع أويسا أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه أويس أدرك زمن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن من عظم بره بأمه ترك القدوم على النبي عليه الصلاه والسلام وترك مصاحبته ولزم مصاحبه أمه إنما منع أويس أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه ثم البر سبب للبركه وسبب للزياده وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من نحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه وعن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعجل الطاعه ثوابا لصله الرحم حتى ان اهل البيت يكون فجرا فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا ليسوا على صلاح ودين لان البر ثوابه معجل ان اعجل الطاعه ثوابا لصله الرحم حتى الكافر البار يعطى من البركة ومن الخير لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قالت هذا مقام العائل بك أي استعيد بك من القطيعة قال أما ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت نعم رضيت فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع, قطع رحمه قطعه الله ومن قطعه الله هل يرجى له خير؟ حتى إن اهل البيت يكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا ثم البر سبب لبر الأبناء لأن الجزاء من جسر العمل، وكذا العقوق سبب للعقوق أذكروا قصتين القصة الاولى في صحيح الترغيب والترهيب باسناد حسن عن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وبجانب تلك الحي مقبره فلما كان بعد العصر انشق قبر من القبور فخرج منه رجل راسه راس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث ناقات ثم انطبق عليه القبر فإذا امراه تغزل صوفا أو شعرا فقالت ترى تلك العجوز قلت نعم قال ما شأنها قلت المرأة قالت تلك أم هذا قلت ما شأنه قالت كان يشرب الخمره فتقول له أمه يا بني اتق الله الى متى تشرب هذه الخمره فيقول لها انما انت تنهقين كما ينهق الحمار فمات بعد العصر فهو كل يوم ينشق عنه القبر فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر الجزاء من جنس العمل الله قد يري الناس أمورا من الغيب ليعتبروا قال أصمعي رحمه الله حدثني رجل من العراب قال خرجت من الحي أطلب عق الناس وأبر الناس قال فكنت أطوه بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقي حبل يستقي بدل لا تطيقه الإبل شيخ رجل كبير في السن يستقي بدلو لا تطيقه الابن في الهاجره والحر الشديد وخلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضرب به ظهر الشيخ قد شق به ظهره فقلت اما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير اما يكفي ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه قال اسكت انه مع هذا ابي فقلت فلا جزاك الله خيرا قال اسكت هكذا كان هو يصنع بأبيه وهكذا كان يصنع أبوه بجده ثم البر أيها الفاضل لا ينتهي بموت الإنسان البر لا ينتهي بموت الإنسان من فاته أبواه وكان مقصرا فعليه أن يستدرك بكثرة الدعاء والاستغفار لهما فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أجرها في حياته نفسه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وفي الأدب المفرد للبخاري إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك وقد كان ابن عمر في سفر حج وكان عنده ناقه وعنده حمار يتروح عليه اذا تعب من الناقه ركب الحمار فراى عربيا في الطريق فساله فعرفه فخلع عمامته فالبسها العربي ثم اعطاه حماره فقال اركبه فقال من معه رحمه الله يا ابو عبد الرحمن إنهم العراب يرضون بالشيء اليسير قال إن أبا هذا كان ودا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه دائم تذكر وتردد الآية في نفسك وقضى ربك الا تعبد الا إياه وبالوالدين إحسانا إحسانا تشمل كل معروف كل ما يخطر ببالك لا تظن أن الإحسان فقط أن تعطيهم المال الحقيقة أخذ المال منهم أعظم منة عليك من إعطائك المال لهم لا تظن أنك تمن على والديك بإعطائهم في الشهر كذا وكذا منة الأخذ أعظم من منة الإعطاء إذا تفضلوا وأخذوه منك هذه منه يمنونها عليك يتسببون في الاجر لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه العبادة ليست لأحد إلا الله وبالوالدين إحسانا قرن حقه بحقهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هنا تأتي الحاجة فلا تقل لهما أف أي لا تتأثف منهما مهما أخطأ وما قال ولا تصرخ في وجههما ولا تنهرهما قال عطاء أي لا تنفض يدك عليهما وقل لهما قولا كريما قولا حسنا طيبا يدخل السرور في قلبيهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قد يكونا عاميان لا يفقهان شيء وانت نلت اعلى الدرجات العلميه وأعلى المناصب الدنيويه مهما علوت كانك تسبح في جو السماء كالطير عليك ان تتذلل لهما الزم رجلها فثم الجنه تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل كانك ذليل تحت اقدامهما وتتودد إليهما لكي يعطفوا عليك انظر الطفل الرضيع الصغير كيف لم يحتاج لامي كيف يتذلل لها وكيف ينحني لها ويدخي نفسه تحت جناحها هكذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا تنسى زمن الصغر كيف كانت امك تتعب كيف كانت تسهر تتلذذ بشم رائحتك الكريهة اذا غبت وتاخرت قلقت واذا مرضت سهرت واذا غبت بكت وامك ابوك يكد الليل والنهار ويكدح يوفر لك الراحه ويوفر لك النعم تذكر زمن الصغر كم كانت حاجتك وكيف كان يحبان كبرك وراحتك عليك ان تقابلهما هكذا تذكر زمن صغرك وحاجتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغارا وهذا فيه اشاره ان بقدر التربيه يعظم الحق بقدر التربية يعظم الحق وقول رب ارحمهما كما رب يعني صغيرا فنسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم بتوبته وان يوفقنا واياكم بتوفيقه وان يحفظنا بحفظه واجعلنا من البارين بابوينا وان يرزقنا حسن العمل وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفق ولاه امورنا بتوفيقه وان يحفظهم بحفظه ويدرع عن بلادنا المحن والفتن وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمعذرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذا تذكير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته